ما يقول الإمام والمنفرد فأدى الرفع من الرسوع عن أبي يريد الزرطي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الظبوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد الحديث متبق عليه وفيه الأمر بذكبيرات الانتقال هل تشهد بالصلاة صاف حسي قد تشهد حديث من مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول الدعيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرقاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله متفق عليه سفد الجلوس والصلاة والإشارة والتشهد في حديث عبد الله بن الزبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدت في الصلاة فطع على سخده اليمنى ويده اليسرى على سخده اليسرى وأشار بيصفره السبابة أخرجه مسلم الصلاة على النبي فالتشهد فالتليل حديث وظالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحتكم فليدى بدحميز ربي سبحانه وتعالى والسناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء صواه أبو داود وهو حديث صحيح أمن أحسن سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حتيزة بمسعود البدري رضي الله عنه أن عن بشير بن سعد قال في النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله هكيف أن نصلي عليك قال قولوا الله نصلي على محمد وعلى آي محمد كما صليت على آل إبراهيم فبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حبيد مجيد صواه مسلم